وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ من ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمان مثلا ضل وجهه مسود وهو كظيم